6. اقرأ النكتتين الآتيتين ثم أجب عن الأسئلة أدنى جحا والغشاش أريد كيلو لبن لكني أرى معك وعائين يا جحا لكي تضع اللبن في وعاء والماء في وعاء آخر جحا وجاره كان لجحا جار وكلما استعار شيئا من جحا لا يرجعه إليه وبينما جحا في بيته دق الباب فقال له جاره أعطني حمارك قال له جحا لقد أخذته زوجتي إلى السوق وفجأة نهق الحمار قال له جاره أتكذب علي يا جحا؟ قال له جحا غاضبا ويحك يا جاري تكذبني وتصدق الحمار؟